من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئ به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.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 الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذَلِكُمْ فذوقه أن للكافرين عذاباً.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 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلواهم ولكن الله قتلهم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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وَأَنَّ وان عند الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين آمَنُوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويمكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرتمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 شَيءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا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 ولو تواعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حيى عن بينه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 وَإِذْ يُرِيكُمُ قُم إِذْ التَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلَةٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ ٱلْءَآئِدِينَ هُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن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 وَاْطْعِمُواْ حَلَالًا طَيِّبًا الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينِ إِنَّ اللَّهَ كَانُوا رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُرِدْكُمْ ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم الحكيم